وتحت مسمى قمع الحريات أن الإسلام في القرآن والسنة أمر بالضرب الإسلام في القرآن والسنة أمر بالضرب والضرب جاء للنساء وجاء للأولاد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 وضرب الأطفال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر بن العاص فيما صح على الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فقالوا ما هذا الدين الذي يأمر بضرب المرأة وبضرب الأولاد شو رأيكم؟ أولاً دائماً كما نقول يحبة في الله من الظلم لأي أحد أن تأخذ من كلامه شيئا وتدعى الآخر وحالك كما قلنا كحال من يقول الله تعالى قال فويل للمصلين أو يقول الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وربنا قال ولا ما قال إذن أي لا تقربوا الصلاة بس في أكمال وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون وربنا قال فويل للمصلين ولا ما قال قال ولكن قال الذين هم عن صلاتهم سهوا اذا اقتطاع الايات واقتطاع الاحاديث والاستشهاد بها وحدها من دون الرجوع إلى كل الحكم الفقهي وما يدور حوله وما يدور حوله فهذا من الظلم وهذا من عدم العدل في الحكم النبي صلى الله عليه وسلم أولاً لا ضرب امرأة بيده ولا ضرب ولداً بيده ما شكناً لدينا القرآن تفسره السنة تبينه السنة توضحه السنة والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمرأةً بيده قط وعند مركان وحده ولا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسعة نساء تزوج 11 امرأة توفي عن تسع نساء يوم بولك يا ومش قدرين حتجنننا بدي أعمل وساوي النبي عليه الصلاة والسلام تسع نساء ومعروف الغيرة بين النساء وهذا كان موجود بالنساء النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نعلم غيرة عائشة رضي الله عنها والقاصة التي دارت حول موضوع الغيرة ولكنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب مرأة بيده فإذا من الظلم أنك تجيب الآية لحالة وإذا أردنا أن نعد الأحديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن نستوصي بالنساء خيرا لا ما انتهينا اليوم وطالما ذكرنا ذلك سابقا ومرارا والأحديث في ذلك كثير معروفة مشهورة استوصوا بالنساء خيرا ما أكرمهن إلا كريم ما أهانهن إلا لئيم رفقا بالقوارير وقس على ذلك وكذلك بالنسبة للأولاد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مش ابن خادم يعني احتماليه ضربه اكثر من احتماليه ان يكون ولد لان الولد اقرب للاب من الخادم يقول لنا صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته مش مضربه ما انبهه مراجع ومراجع ما سأله. وهذا مستوى كثير كثير عالي وراقي هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدا وعجيبة وغريبة جدا تخيل أنت فيك تعيش مع مرة أو فيك تعيش مع ولد مع موظف عشر سنين بدون أن تقول له لماذا فعلت ذلك؟ ما فيك كل يوم أقل له عشر, عشر عشر عشرين مرة تقول لك ساوي ليش ما سويت ليش ما عملت ليش ما سويت أقل بس كلام عشر سنين ولا مرة سيدنا أنس قال النبي عليه الصوت والسلام لماذا فعلت هذا وهو بقول سيدنا أنس وكنت صبيا وكنت أخطئ مش أنه أنا ملاك حتى ضرب مثال دعاني مرة أو طلب مني مرة أن أفعل شيء فذهبت وألعب مع الصبيان حتى جاءني من خلفي وضع يده على رأسي وقال يا أنس ماذا فعلت أنا بعدتك تساوي شو عملت خلص بساك ما قال شيء لشيء لما فعلته ولا لشيء لما لم تفعله وما ضرب ولداً بيده طيب شو موضوع الضرب قال هذا كلام مطلق يحتاج لتفصيل كلام عام يحتاج لتخصيص سواء ضرب المرأة أم ضرب الولد أولاً ضرب المرأة ذكر الله جل جلاله أن هذا عند النشوذ وذكر الله جل جلاله ذلك بعد عدة وسائل ليس ابتداءا فقال جل جلاله والتي تخافون نجوزهن أو الجيفة عظهن ممنوع تضرب قبل العظة وقبل التفهيم وقبل التعليم وقبل البيان والتبيان باللسان ثم إذا حاولت ذلك مرارا إيش قلت الله يا شيخو ما سمعت وفهمت من أول مرة لا إذا حاولت ذلك مرارا فأصرت على النشوز النشوز يعني العصيان مش لأنه الملحات اكتر بالطبخة مش لأنه مش كاوي لا, لا نشوز في معصي في, في, في عصيان فعيظوهن بعدين وهجروهن في المضاج حتى العلماء فصلوا بالهجر الهجر أنواع هجر الفراش ولكن في نفس الغرفة والهجر في غرفة ثانية والهجر قد يمتد وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر مدة هجر فيها نساءه إده 29 يوم 29 يوم تخيل مرة مرات النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه 29 يوم فإذا هجرت فإذا عظت المرأة فلم تتعظ وهجرت المرأة فلم تتعظ يجوز عند ذلك ضربها يجوز مش يندب وهو خلاف الاولى وهو خلاف الاولى والافضل تركه واذا حدث واذا صدر في حالات خاصه له شروط من شروطه عدم ضرب الوجه وعند بعض العلماء عدم ضرب الرأس وأن لا يزيد على ثلاث وأن لا يكون مبرحا وأن لا يكسر عظما وأن لا يقبح وأن لا يبرح يعني يعلم بالجسم إنما ذكر البعض أنه قد يكون بقضيب مثل السواك والدراسات العلمية النفسية وهذا مثبت في دراسات لغير مسلمين أن الإمرأة وكذلك في التربية عند الولد إذا استخدم معه أحيانا في بعض الحالات هذا الأسلوب يؤثر معه إجابا وبالذات عند الأولاد وقلنا أنه عند النساء الأفضل تركه ولا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى في حالات خاصة والأفضل أن يتشبه الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك ولكن حتى نعلم ما المراد من قول الله جل جلاله واضربهن كذلك بالنسبة للأولاد لا يجوز أن يكون الضرب للصغار حتى حدده البعض بعمر عشر سنوات أخذا بالحديث علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر قال تحت العشر السنوات لا يكون الضرب وبعد البلوغ لا يكون الضرب إذا كان لا بد من استخدام هذا الأسلوب فالشرط الأول أن يكون بين سن العشر سنين وسن البلوغ يعني شغلة سنتين ثلاثة وهي الفترة التي يتغير فيها بيولوجيا جسديا الولد الطفل البنت في هذه الفترة إذا شعر بحسن تربية وهذا من حسن التربية لأن نحن نفكر حسن التربية أنك تتركه على حل شعره والدلع والطعمية التي تريدها وتعطية التي تريدها وتأخذها أين تريدها وتأخذها أين تريدها أين تريدها هذا علمياً بعلم النفس قبل يعني النقل الإسلامي بعلم النفس يفسده وكم من شاب اليوم صار ابن عشرين وثلاثين سنين ما بيعرف يعمل شيء بالحياة إلا بد يدوء لأبو ويدوء لأمو ما السبب؟ كثرة التساهل والتنازل أما الكبار لربه أبناء بيعرفه أنه اللي تعب على ابنه من صغير وعلموا رباه ونزلوا على الشغل والعمل وتابعوا سواء في الدين أو الدنيا أخرج منه رجل والذي ترك ولده بغير تربية وبغير متابعة خرج ولده لا نافعا في دين ولا دنيا هذا كلكم يعرفه كل من رزقه الله تعالى بالولد يعرف هذا جيدا لذلك ممنوع أن يكون دون سن العشر سنوات وممنوع يتجاوز سن البلوغ ثانيا كذلك مثل المرأة لابد أن يكون بعد الوعظ وبعد استخدام كل وسائل وإذا حدث لا يجوز أن يكون على الوجه ويمنع فيه التقبيح قال بعض لا يجوز أن يكون في الرأس وقال بعض لا يزيد عن ثلاث ولا يكسر فيه عظم ولا يبرح ولا يقبح ولا يسب ولا يكون فيه أذن في بدنه إنما استشعار يعني هذه الضربة التي تكون على الكتف أو على اليد أو بمكان لا يؤذي في الجسم هذا استشعار علميا يؤثر إجابة في الولد فإذا لا ترك الكامل ولا تكسير ما يجي بعض لمن إراد أن يعني يطعن في الإسلام لا يجيب لنا صور وفيديوات لبيت لابس عبايها أنتبه عشان يكي يصوروه لابس عباي حطأي وماسك العصاي وعن بكسر على ابنه وعن العصا على ابنه ويقول هكذا هذا دينكم هكذا يقول النبيكم يقول لا أنت خبيث أنت تريد أن تسقط هذه الصور على الدين وهذه ليست من الدين فاعل ذلك آسم ولا يجوز هذا الفعل الضرب له ضوابط وله شروط سواء كان عند الرجل وسواء كان عند المرأة وسواء كان عند الولد من علم هذه الضوابط ومن علم هذه التفاصيل علم أن الله جل جلاله خبير حكم عدل لطيف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول في اتبعون أحسنه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصليم الحمد لله